الحمد لله, لله رحب العالمين حمداً كثيراً مباركاً طيباً كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظم سلطانه حمداً لا ينقطع ولا يثنى عدد ما حمده سبحانه الحامدون وعدد ما غفل عن ذكره جل جلاله الغافلون وأشهد أن لا إله إلا الله إله الحق خالق الخلق وواسط الرزق وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة اللهم صل عليه وعلى آله وعفرته ومن تبعهم أجمعين إلى يوم الدين والجزاء مبعث إخوتي أحباب رسول الله نريد أن نجعل من هذه الخطبة خاتمة للسلسلة التي بدأناها بقبل حديث الموت وسنختمها إن شاء الله عن أو بخطبة فصلة ما بين الحديث عن الموت الرجوع الحديث عن الحياة بما هو أصل بما هو أصل في الدعوة الشرعية وهي بعنوان الأعمال الخالدة بعد الموت لأن الأعمال الخالدة بعد الموت لها زمنين أو ضرفين زمن العمل وهو في الحياة وزمن الجزاء وهو في الآخرة وحينما نقول بعد الموت نعني به مطلقة بعد مفارقة الإنسان للحياة اتداء من حياة البرزخ في القبر لأن العمل الصالح يؤنسك في قبرك أول ما تدخل قال الفقهاء من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يؤتى برجل وسيم في خبرك رجل وسيم ما رأيت أجمل منه وجها ولا أضوأ نورا رائحته زكية ولباسه أجمل من النور فتفرح لرؤيته وأنت في الخبر وتنسى وحشة القبر بوجوده فذاك أنيسك فيقول لك قائل هذا عملك الصالح وبالمقابل يؤتى برسل خبيث أعوى قبيح المنظر قبيح الرائحة نتي رث الثياب ممزق إذا نظرت إليه زادك وحشة فتقول من أنت قبحك الله يقول لك أنا عملك السيء فقلنا يبدأ منها هنا الاستفادة تبدأ منها هنا الاستفادة بالأعمال التي قدمتها فانقطعت فتصير لك أنيسة في القبر لكن هناك بعض الأعمال تبقى خالدة تثمر من نتاجها لا تتوقف ما دمت في القبر تفد عليك الحسنات كل يوم كل يوم تفد عليك الحسنات انطلاقا من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث بمجرد أن يموت الإنسان انقطع عمله لذلك يقول أهل العلم إذا خرجت الروح من الإنسان انقطع رزقه إذا خرجت الروح من الإنسان انقطع رزقه فإكرامه أن تسرع بدفنه لأن الذي خرجت روحه لم يبقى له في الدنيا مقام مقامه في الأخيرة ومن الخطأ الشائع الذائع هو حينما يموت إنسان ويكون له أبناء وحفد في الخارج ويموت فيبقى أو يعني يبقونه في بيتهم بالغير دفن فلا أيام يومين وهذا ما أنزل الله به من سلطان هل أبناؤه إذا جاءوا فنظروا إلى أبيهم أحيوه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إكرام الميت دفنه الميت إذا مضرت إليه في بعض قروج الروح قد يكون منورا وقد يكون ذا رائحة زكية لكن إذا مكث في البيت أكثر من 12 ساعة قد يتقمع لونه وقد تنتم رائحته كان محسنا او كان مسيئا هذه سنة الحياة كلنا سياكلنا الدود داخل القبر كيف ما كنا كنا وسيمين ام لم نكن كذلك كنا خيرين ام لم نكن كذلك كنا اغنياء ام كنا فقراء مصيرنا ان ياكلنا الدود داخل القبر حتى نصير ترابا فاق دفنه أيها الإخوة هذا خطأ شائع منذ خمسة أيام مات رجل من معارفنا فقلت لهم ادفنوه قال أبناؤه سيأتون من أوروبا وانتظرنا يوما وليلة ويوم آخر فلما دخلنا عليه وجدنا البيت عبقا بالرائحة فحتى الأحبان كسفوا من رؤية جدهم أو أبيهم على هذه الحالة قلت لهم أما علمتم معنى قولي أن النبي صلى الله عليه وسلم إكرام الميت دفنه أي تحفظه بكرامته لا يجدد شيء أن ترى هذا الإنسان أن تراه هكذا قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في يومين ذاك نبي ذاك نبي جسده لا يتغير الأرض لا تأكله لا يقاس هذا بهذا أيها الإخوة فانطلاق من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا مثال لاحظوا جيدا أيها الإخوة لاحظوا جيدوا واسمعوا هذا الحديث وافهموه جيدا إذا مات ابن آدم انقطع عمله لا شيء ينفعه أيها الإخوة إلا من ثلاث إلا وهذا حصر لهذه الأشياء لهذه الثلاثة حتى لا قائم قد تخرج من الثلاثة إلى شيء آخر هذا حصر مطلق إلا من ثلاثة أي لا ينفعه شيء إلا من هذه الثلاثة لا ينفعه شيء آخر والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول هذا الحديث ومن رد على هذا القول يرد على قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرضى ان يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم إن انقطع عمله إلا من ثلاث كثير من الاخوه حينما يدفنون اقرباءهم يضعون فوقه ماء الزهر وبعض الورود وبعض كذا ويقال له يطعي ان يطلب منه الرحمه اي رحمه هذه قد تسيء إليه من حيث لا تدري ويضعون في قبره بعض الخزعبلات من الحنى إذا مات غير متزوج من أنت إذا كنت تحب هذا الشخص حقا أكرمه بسنة النبي لا بمدعك لأن ذلك يؤذيه في القبر لا تدري أي إساءة اقترفها في جنب الله وتزيد أنت وتعين عليه الأعمال السيئة وتعين عليه الشيطان إكرامه أن تشيعه وفق سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى لا تؤذيه والكثير من الناس يؤذون أنواتهم بسبب جهبهم النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتبع الجنازة بصوت أو بكاء وقال لتنفر عليه فإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه المقصود بالبكاء هنا الندب واللطم وغير ذلك أما الدمى والحجن فهذا مشروع النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه لا يسمى هذا بكاء البكاء إذا كان مصحبا بالصوت كما في قرنة الحديث لا تتبع جنزاتكم بصوت أو بكاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لتدمع وإن القلب لا يحذن وإن لا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون فأحكام هذا تعبير عن معزته لولده عند فقده وكان الشيخ عبدالقادر الجيلاني رحمة الله عليه ولد له ست وأربعون ولدا لم يعش منهم إلا واحد وعشرون ولم يحزن على أحد منهم قال إذا ولد له ولد أتي به فأخذ فحمل فقال هذا ميت قال فيخرج من قلبي فيخرج من قلبي وهذا ما يسمى ذبح الخلة لاستفاء ربنا بالخلة وذلك أن ربنا تبارك وتعالى حينما أمر إبراهيم عليه السلام بذبح الولد قال أهل العلم بالتفسير معظمهم لم يؤمر بذبح الولد لأن أوامر الله لا تتغير وإنما أمر بذبح حب الولد حتى تصطعي له الخلة وكان خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا وحينما سمع عربي إماما يقرأ بالناس هذه الآية واتخذ الله إبراهيم قليلة صاح وهو في الصلاة من فيض البلاغ يقول يا قرة عين أمه, قرة عين أمه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث أولا صدقة جارية والصدقة الجارية أيها الإخوة شروطها عدة نكتفي بذكر ثلاثة أن تكون من عين حلال وأن تكون مخلصة نية لا فيها رياء ولا فيها مصلحة وراء ذلك وأن تكون موقوفة عن البيع والشراء والرهن وغير ذلك سيدنا عمر بن خطر الله تعالى عنه وأرضاه بعد غزوة خيبة وصاب منها أرضا وحائطا لم يصب مثله أبدا وكان مالا عظيما فلما أصابه من الفيء الذي أثاء الله به على المسلمين جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الاستشارة قال إني أصبت من خيبر مالا ما أصبت مثله قط يعني نشم من هذا الحديث قوف عمر من أن يفتتن بالمال لأن المال مشتق من الميل قيل فيه مال لأنه مشتق من الميل لماذا هو مشتاق من الميل لأن القلوب تميل إليه فقد تميل بهم إلى الهاوية إن المال مشتق من الميل قال إبراهيم بن أدهان لا أحب الدنار ولا الدرهم ولا المال فإن آخر الدنار نار وآخر الدرهم والمال من الميل يميل بالنفوس إلى الهاوية وطبعا تميل إليه النفوس النفوس الطيبة تحب المال والنفوس الخبيثة تحب المال اثنان لا يشبعان طالب علم وطالب مال لا لم يأتي في الشرع ما يرقب الناس في الفقر مثلا جاء كمال حلفة ردة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء إصراف نفس ولا طلب أو طمع فاقبلوا فإنما هو رزق ساقه الله إليك بل أمر للإسلام أن نغتني لنكون أقوياء الإسلام ولكن بشرط أساس أن يكون أصل كسبك حلال وأن تؤدي فيه حق الله حق الزكاة فافعل بمالك ما تشاء إذا كان حلالا وفعلك حلالا لا تؤذي به الغير لا تظهر عليك طرف حتى تتكبر على الناس بسبب هذا المال لا تطلبه من طرق حرام ولا تمنع حق الله في الزكاة إذن هو مشروع لك ربنا طبعك وتعالى يقول في الحديث القدسي إن أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإداء الزكاة وفي حديث القدسي أخر يقول المال مالي والفقراء عيالي والأغنياء كلاء في مالي على عيالي فإن وكلاء مال على عيال أبدأتهم فقرا ولا أباني سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه استشار النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل بهذا المال فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأحسن استثمار أجمل استثمار أجل استثمار فيه ربح لا ينقطع قال قفه في سبيل الله يعني اجهدوا وقفا لابن السبيل والفقراء واليتام والمسجد فكتب عمر وقفا بأرضه قال هذه موقوفة لا تشترى ولا تباع ولا تهدى ولا ترهن ولا تغير ولا تفية وهي موقوفة لليتام والفقراء والمساكين وابن السبيل ومن وليها أكل منها بالمعروف ولا بأس أن يطعم به صديق منها صديق فكانت موقوفة على المسلمين فاستمر فيئوها حتى بعد وفاة عمر هل توقف الربح بموت عمر رضي الله تعالى عن لا لا يزال الربح يفد عليه إلى يوم القيامة هكذا نقف أموالنا أيها الإخوة الإسلام نظمت دولة الإسلامية تنظيما اقتصاديا محكما المال في تعريف الاقتصاديين يقولون إنه أصل نماء من أصل مفضول يتخذ للفيء والإنتاجية والاستهلاك والإرغاب والبسط ماء به تبنى أسس الدولة والإقامة ولكن الفرق بيننا وبين الماديين أن المال نبني به الطريق إلى الجنة ونخرجه من القلوب إذا دخل مالك قلبك إذا دخل مالك قلبك صعب عليك أن تكون كريما والعرب قبل أن يكون مسلمين كانوا كرماء النبي صلى الله عليه تمم مكارم الأخلاق وكان أكبر مكرمة فيهم أنهم كانوا كرماء حتى ضرب بهم المثل في الكرم فقيل كرم حاتمي هذا قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قيل لا كرمك كرم محمد صلى الله عليه وسلم ومن الخطئ أن تنسب أجل الكرم إلى حاتم والنبي موجود لأنه كان أكرم الخلق فنرسول الله أجود بالخير من الريح المرسل وسد من ثغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشح المطرف الأدم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه وإن الضرورة لا تعجو على العصم أقول قولي هذا وأصطفر الله ولكم ولسائر المؤمنين أمين والحمد الله الحمد لله البر الودود محب التائبين وغاصة اليدين بالجود له الحمد ملأ السماء وملأ الأرض وعلى امتداد زمن الخلوب وصلاة ربه وسلامه على للقلب الطهور لبراس الحق وينبوع النور وعلى أله وعفراته أصحاب الأفئدة السليمة والقيم المستقيمة وعلى من استنى بهداهم وقتف أثرهم إلى هوم الدين والجزاء هنا سؤال إن شاء الله نحن نقصر الخطبة ما كان عطلش فيها لكن بعض الإخوة باقي بغي نقصرون ديروا الإلتقاء نا كان خرجنا ناك نشيم دين ناك نقنز باقي نكسل الله يعني شنو بغيتو بغيتو دقيقه ديال الهضره وكاين الاخوان اللي كيقولوا من طرف الدنيا باش نسمعوك كنطلب لنا خطوه قصيره كنقولوا مما ان اتفق المراء تقصيره الخطبه فبعض الاخوان ما عارفينش اللي بغاو يعني ربما دقيقه جوج دقائق ما استفدوش سي في الزندقة يجي واحد جوج دقائق ديال سي ربي ما غادي يتحاسبوا الله الذي احببتني فيه يا سؤال رجل كان في نيته أن يُتِر في آخر الليل يعني قبل صلاة الصبح فأخذه النوم حتى طلعة الشمس فماذا يفعل جزاك الله خير وانت من الجزاء إذا كان في نيته أن يُتِر وعادته أنه يصلي الفجر فأخذه النوم إما لهلكة في أو لتعب وليس عادة لأن بعض الناس عادتهم أن لا يعني يصلي الفجر يستيقظون على حر الشمس عن حر الشمس معنات 12 ججل هذا دمها العقل أما هذا إذا كان معتادا كانت عادته صلاة الفجر فنام عنها مرة نام عنها ولم يوتر انطلق الفقهاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فليصلها وقت يذكرها فذاك وقتها قالوا يوتروا ويصل السنة ثم يصل الصبح بعض الفقهاء قال إذا تأخر وقت الفريض سدقنا الفريض على السنة قال الفقهاء إذا طلعت الشمس فبعضهم يرى تقديم صبح والنبي أخر واستدلوا بحديث سيدنا عمران بن حسين إن شاء الله أرى أن ذاك وقتها بإتباع سنتها فليوتر فإذا كان يعني معتادا على هذا يوتر إن شاء الله ثم يصل ولكن قال بعض الألم اكتفي بواحدة. سؤال الثاني هل يجد للمرأة المسلمة أن تتعطر خارج البيت حديث معروف أيها امرأة تعطرت فخرجت فهي زانية وكل عين تنظر إليها زانية إذا شم رأي حدها معنى إذا تعطرت بنية الاستجلاب وتقول لساؤنا وهل أخرج بريح العرق وما حملك على الخروج يا أختان هنا بعض الإخوة يطلبون الدعاء شباب حبكم الله الذي أحببتهمني فيه أقول مقبلون على الامتحانات سأل الله سبحانه وتعالى يسهل عليكم يا رب العالمين ويجعلكم من العلماء العاملين أخ من إخوتنا يطلب الدعاء مع طفلة ولدت بقلب ضعيف جدا. يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينظر في حالها ويشفيها يا رب العالمين ويدركها بنطفه ويطلب أيضا الدعاء معه لأنه مقبل يعني جاء من ديار الخارج ليطلب العلم في الصيف صلى الله سبحانه وتعالى يسهل عليه سبل الطلب ويكفيه فخرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الملائكة لتبسط أجنحتها لطالب العلم رغم بما يسمعه اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مباركا مرحومة واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما من الشرور غير معصومة ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ومرحومة وأجلنا اللهم من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيزي غفار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك التقى والعفاق والرزق الحلال والكفاق ربنا لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سطرته Yes. ولا دينا إلا أديته وقضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والأخيرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرقتها وقضيتها يقضي الحاجات اللهم إنا نسألك موجبات رحمته وعزائم مغفرتك ونصر لهم أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس واجعله لنا يا رب خير سائس وسدد لهم خطاه على ذرب النفائس واترد لهم من حواشيه الشياطين والوساوس والهواجس وأقر عينه بولي عهده وصنوه وسائر إخوانه اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فاعينه على كل خير ومن أراد بهم سوى ذلك فعرضه اللهم للمهالك وسد في وجه المسالك وجنه يا ربنا بالنجوم الشوابك وذلك اللهم المصالحة الوطنية فلسطينية اللهم اجعلها آخر الأحزان وحر بسببها بيت المقدس وآخ بين المسلمين وأله بينهم يا رب العالمين ورد الاعتبار لكتابك ولأمة نبيك ولكتابك كرامتك و نبيك وكتابك رب العالمين فان ذلك ظلك ولا يقهر ظلك نحن تحت ظلك فمدنا بظلك يا اكرم مسؤول ويا خير مامول اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك وارزقنا حب نبيك عليه السلام وحب يحب نبيك عليه السلام وحب كل عمل يقربنا الى حب نبيك عليه السلام اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصلي على سيدنا محمد في الاخرين وصلي على سيدنا محمد في الملأ الأعلى اليوم الدين وأقن الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الله يعلم الله أصحابه الله أكبر الله أكبر أشد الله لأي الله, الله أشد محمد رسول الله وحجع فصرات حياء الثلاث دعم العين محلوان سجود اليد محلوان قلب راقب الله في صلاتك وصد صلاة مجد الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعرض وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقبوب عليهم ولا الظالمين لربك والحق إن شارئك هو نبت الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده رفا ولك الله أكبر الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر <تصفيق> اللهم اكبر, الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. رب العالمين <تصفيق>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 الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا الله اكبر الله اكبر